وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ تَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْتَضِ الْرُّجْعَى إِلَى مَا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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا نَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنَّ اتَّخِذَ لَهْوَا لَا اتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَجُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ